باء فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغل النذر 123-فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهتّعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسّد كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزد فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا نفي ضلال وسعر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 ونبئهم أن المال أقسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاق فعقر فكيف كان عذاب ونذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المحتضر ونقد يسرنا القرآن 124. كذبت قوم لوط بالنذر 125. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر 126. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر 127. ولقد أنذرهم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 ونَقَدْ جَاءَنَ فِي الْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَا هُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِدٍ أَكُفَّ أُولَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَاءِكُمْ أَمْلَكُمْ بَرَاءَةُ فِي الْزُّبُرِ